124. واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما 125. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 126. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلَ اللَّهَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِيَابًا مَسْتُرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَأَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَ لَا أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا